111. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغل 112. يعظكم لعلكم تذكرون 113. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنظروا والايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كاللاتي نقضت غلهن من بعد قوه ان كنتم تتخذون ايمانكم 117. تتخذون أيمانكم دخلا أَن أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون 118. ولو شاء 114. الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم 117. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم 118. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا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 111. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 112. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 113. إنما سلطانه على الذين به مشركون واذا بدلنا ايه ما كان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون 117. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين 118. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه 119. لِسَانُ لسان عربي مبين 110. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم 111. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون.